أعوذ الله إلى الشيطان الغجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن ملكم الليل إلا وضع قليلا نفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن تغطيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا انما ما شاء الله به اشد وقا ليا اشد وقا واقوى منقيلا لك في النهار سبحاً طويلاً واذكر اسم ربك وتبثل إليه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليلة إلا قليلا منه قليلا أوزد عليه أوزد عليه ورتي القرآن ترتيلا سنلقي عليك قولا فكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى مقيم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق يعلم الظلم غِلاَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَظَنِّي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِمّ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ ذَا طعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ, شاهدا عليكم فَا كَرَعُوهُ وَالسُّفُنَ فَأَغْرَقْنَاكُمْ أَفَغَرَّتْكُمُ الْبَحْرَةُ izen nanej punka ogzen il le la nasz Prawon وطاك العون الرسول فأخذناه أفزا وزيلا انعان الولدان شيبه فهدا عليكم كما أغسلنا إلى فزعون رسولا فعطى فزعون الرسول فأخذناه وكيف تتقون إن كفظم يوما يجعل الولدى نشيبا تجعل الولدى نشيبا إِنَّ رَبَّكَ يُعَلِّمُ أَنَّكَ تَصْعُبُ أَذْنًا مِن فُلْفُلِ اللَّيْلِ وَنَضْحُهُ وَأَقْلُبُ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۚ يُذْهِبُ ٱلسَّوْءَ وَيَأْتِ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر لأن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يغتغون من فضل الله مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاصِرُونَ فِي سَغِيرِ النَّاسِ سَقَرُوا مَا سَيَخْزَرُ مِنْ فَقرَق مَا سََ سَ مِ وَأَكم وَلَا وَأَكمُقلَاسَ وَآكُ لَسَ وَأَقمُ اللهَّ قَض حَسَن وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ, خير تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه أيحفظ الإنتان أن لن نجمع أن لن نجمع أيضا. URIDUL INSANU AN YASJUDA AMAMAH YASALU AYYANA YAWMAL QIYAMAH FAIDHA BARQA AL-QALB وجميع الشمس علقمت خائفا بال نَبَّأَ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ولو ألقى معاذيره لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فَادِيبَ قَرَّاءَ نَفَسَ فَتَبَعَ عُقُولَ آلُهُ ثُمَّ مَا عَلَيْ مَا بَنَا كَلَّا Elle sont bu la di جوم يومئذ بالصلا صو كن ان يرفع بهذا الصلا الله في